بسم الله الملك الرحمن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدطه يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم